الحمد لله الذي أنشأ وضرى وخلق الماء والسرى وأبدع كل شيء وذرى لا يغيب عن بصره صغير النمل في الليل إذا سرى ولا يعزب عن علمه نفقال ذرة في الأرض ولا في السماء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 وبعث نوحا فصنع الفلك بأمر الله وجرى ونجل خليل من النار فصار حرها غردا وسلاما عليه فاعتبروا بما جرى وأيد عيسى بآيات تبهر الورى وأنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم الكتاب بالبينات والهدى صلى الله عليه وعلى صاحبه في الغار أبي بكر بلا مرى وعلى عمر الفاروق المرهم فهو بنور الله يرى وعلى عثمان زوج بنتيه ما كان حديثا يفترى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 نجان الله وإياكم من النار ثم أما بعد أيها الأحبة في الله حديثنا اليوم بعنوان الواقع بين التنظير والتغيير هذا هو موضوع حديث اليوم إن شاء الله تعالى وسوف ينتظم الحديث حول خمسة عناصر أولا جراح نازفة ثانيا سنن لا تتبدل ثالثا تباشير التغيير رابعا امور لا بد منها خامسا واخيرا حداء ونداء فأرغوني قلوبكم وأسمعكم لعل الله جل وعلا أن يفتح علينا وعليكم وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيبتبع أحسنا أيها لحبة في الله جراح نازفة أيما اتجهت إلى بلد وجدت الإسلام كالطير مقصوص جناحاه ففي كل بلد جرح ينزف فهناك في بلد الجوار في غرب مصر ليبيا جراح نازفة وبأيدي المسلمين يقتل المسلمون وبأيدي الكافرين يقتل المسلمون وما هذه الحملة الصليبية بطلبات عربية لدد قوات القذاسة واعوالها الا ضريبة تدفع من جماء المسلمين فلك ان تعلم اثر حبيب ان تجلسة اليوم الواحد لقوات التحالف تبلغ مئة مليون دولار في ثلاثة ايام يطلق على ارض ليبيا الحديدة اكثر من مئتين و تلتاشر صاروخ طوماهود تكلفة الصاروخ الواحد مليون الى مليون ونصف دولار وسوف تدفع البلاد العربية والارصدة المجمدة هنا وهناك فاتورة الحساب وفي النهاية الذي يقتل سواء من قوات القذافي او من السوار هم من المسلمين وهناك في اقصى الغرب في بلاد المغرب حركات احتجاج واسعة ومحاولة للاصلاح وهناك في ارض الجزائر وهذا الجرح الذي ما زال ينزف على ارض تونس انظر معي الى الخارطة لتنظر موقعك. من اول بلاد المغرب الى الجزائر الى تونس الى ليبيا الى الانفلات الامن الموجود في مصر الى ارض الجوار في جهة المشق في اليمن. وما يحدث هناك في ساحة التغيير. والشرارة التي تكاد ان تمطلق لتكون حربا اهلية ثم انظر قليلا لا تجد سلطنة عمان بدأت الثورة فيها والتغيير ثم انظر الى بلد البحرين والحركات الشيعية التي تعمل وفق بلد المجوس ثم انظر الى الاردن وما حصل فيها من ثورات للتغيير والآن جراح النازفة الأخرى على أرض سوريا وفي درعة والمسجد العملي 37 قتيل في درعة و800 مفتوط لا يعرف أحد عنهم شيئا وآلاف المحتجزين ثم نجد التصريحات بعد فوات الأوام سنقوم بإلغاء قانون الطوارئ وسنعطي مساحات من الحريات وسنفتح المعتقلات للمحتجزين وسنطلق حرية الرأي ولكن بعد فوات الأوام وفي الجنوب ها هي السودان قد قسمت فانفصل الجنوب ثلثين مساحة السودان مهدرة وهذا الغرب في, في دارفور حركات الاشتجاج فواتيب تدفع من دماء المسلمين في كل شبر وفي كل ارض ايها الاحبة في الله هذه الجراح المنزفة خرجت مطالبة بالتغيير وهذا حق مشروع والحكام لا يفهمون الا بعد فوات الاوانى يقومون بطي ملفات قانون الطوارئ وحجز المعتقلين وتعيين البطارة الموجودة اي مكانه منذ ثلاثين سنة او اربعين لكن على المقير ان الجميع يدفع الفاتورة وتدفع ليس من اموالنا بل تدفع من دمائنا بل تدفع من ثوابتنا وعقائدنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أيها الأشكمة في الله هذه جراح نازفة متى ترطأ ومتى تجف الله أعلم وهل ستكون العاقبة للموحدين أم العاقبة لغيرين الله أعلم هناك أقوام متربصون يريدون شرق أوصر جديد لكن والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون نعيش نحن تحت هذه الأجواء وفي ظل هذه الأفضاء والمسلمون حيرا يتخططون خط عجواء ليس تراهم رايه ولا مرجعيه ولا صوت واحد يتكلم عنهم وصار الامر مفتوحا من من اراد ان يسب الذات العليه فليفعل ومن اراد ان يغير على مقدسات المسلمين فحريه الراي مفعوله فهؤلاء ينادون بالبرانيه حريه بلا سقف وهؤلاء ينادون بالديمقراطية حكم الشعب للشعب وهؤلاء ينادون بالعلمانية فصل الدين عن الدولة وهؤلاء ينادون بالليبرالية وهؤلاء ينادون بدولة مدنية تطلق فيها كل الحريات وتجمع فيها كل الفئات ولا هؤلاء للدين نصر ولا للكف القمع وإما للفدمة أشهر وأظهر فنسأل الله السلامة والعافية أحبة في الله الأمة الآن تتيه بين واقع التنظير وواقع التغيير فهناك خلط وغلط وهناك غيرة على السوابت الشرعية ونيل من المقاصد الأساسية لهذا الدين ولا ملجأ من الله إلا إليه ولا مخلص للأمة من حيرتها وطنانها إلا رب العالمين جل وعلا ولن تفضح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أول وآل. هذه انتراح النازفة وهذا هو الواقع المرير الذي تحياه الأمة في هذه الساعات وفي الساعات المقبلة أسأل الله جل وعلا أن يجعل العاقبة إلى خير وأن يرد الأمة إلى دينها ردا جميلا وأن يحكم فيها كتابه وأن ينشر فيها سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أيها الحدة في الله من خلال ما رأيت ننتقل إلى العنصر الثاني ألا وهو سنن لا تتبدل اعلموا أيها الحبة في الله أن قوانين السماء لا تحابي ولا تجامل أحدا هناك ثوابت لا تتبدل ولا تتغير سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديله وَلَنْ تجد لِسُنَّةِ الله تحويلا نعم فإن الله تعالى من سنته أنه لا يغير ما بالناس حتى يغير ما بأنفسهم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم فلابد أن يبدأ التغيير منا نحن وأن نعود إلى الله جل وعلا ودائما ما كنت أقول في كل محفل وفي كل مسجد أذهب إليه بعد ثورة 25 يناير أقول ما هو حالك قبل ثورة 25 وما هو حالك بعد 25 ما هو حالك قبل الثورة وما هو حالك بعد الثورة كنت لا تصلي الفجر في جماعة والآن ما هو حالك كنت مقطعاً للأرحام والآن بعد الثورة ما هو حالك كنت لا تعرف ورثاً للقرآن ولا تعرف اتناب الله إلا في رمضان والآن ما هو حالك كنت ثلبياً فهل انقلبت ثلبيتك بعد 25 إلى إيجابية كنت لا تعمل لدين الله جل وعلا لسبب شماعات معلقة تعلق عليها تقصيرك وتبرر تقصيرك سقطت تلك الشماعات ما هو حالك بعد الثورة انظر الى حالك اذا كان الحال هو الحال فلا امل في الاصلاح لان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفزهم الظلم ظلمات يوم القيامة ظلم العبد لربه بالاشراك بالله وصرف العبادة لغيره والحلف بغير الله والنظر لغير الله والاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله مهو حالك بعد 25 ظلم العبد لغيره بأكل حقوقه والغيبة والنميمة والوقوع في عرضه والكلام فيه والسب واللعب واللسان البذير ما هو حالك بعد 25 ظلم العبد لنفسك بالتقصير في الطاعات والتجرؤ على المحرمات أين أنت من قيام الليل؟ أين أنت من أذكار الصباح والمساء؟ أين أنت من تذكية نفسك وتربيتها؟ أين أنت من العمل لدين الله جل وعلا؟ ما حالك قبل خمسة وعشرين وما حالك بعد خمسة وعشرين ما زلت أرد وأقول أن السنن لا تجامل أحدا ولا تحادي أحدا فيوما في أن خلص إيمان المؤمنين في نصرهم الله جل وعلا من غير عتاد ولا عدة ولا عدد نعم واعلموا أن ما ظلمتم من شيء فأن لله خمسة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 ولكن ليقضي الله أمرا كان مرحولا ثم يقول ربنا جل وعلا إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم المسلمون 313 أو 314 رجل والكفار ثلاثة أبعافهم ألف أو يزيدون وعلى رغم من ذلك خرجت قريش بحدها وحديدها وعددها وعدتها خرجت للقتال والمسلمون ما خرجوا إلا للعير ولكن ربك جل وعلا أراد النفير وعلى الرغم من ذلك إذ يوحي ربك إلى الملائكة انتبه القضية مش بالعدد ولا بالعدد إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فَسَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا يعني ربنا معنا والملائكة معنا فَسَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَاضْرِبُوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل ذمان إلى أن يقول ربنا جل وعلا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى قواعد لما كان الإيمان والعمل الصالح كان النصر والتنكيل ولما حصلت المعصية في احد احد خرجوا للكتاب مستعدين ومعهم عدد لا بأس به ومعهم عدة لا بأس بها ابرحوا متانكم الرماء على الجنة ولو رأيتمونا تخطفنا الطير ولكن غرتهم الحياة الدنيا فلما رأوا المسلمون يجمعون الغنائم نزلوا من على الجبل وتركوا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت الهزيمة مع وجود العدد ووجود العدد مع وجود الاستعداد كانت الهزيمة لان قوانين السماء لا تحافي احد وما اصابكم من مصيبته فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير ولو اخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليثيقهم بعض الذي عملوا مشكل بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ايها الاحبته الله الظنم لا تحابي احدا ولا تجامل احدا. حتى اصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة يوحى قسرت مباعيته وشد وجهه وسالت الطاهر منه. حتى اشيع ان محمدا قد قتل. صلى الله عليه وسلم. كل ذلك بسبب ماذا? وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. ويتحول النصر الى هزيمة بسبب معصية جبار جل وعلا. يوم الخندق تكالبت قوى الشر كلها على الاسلام والمسلمين. اذ جاءوكم من فرقكم ومن اسفل منكم واذ فاغت الامصار القلوب الحناجر. وتظنون بالله الظلون هناك بطلي المؤمنون وزلفلوا زلفالا شديدا لكن وما يعلم جلود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للمشر يرسل الله جل وعلا ريحا فتقطيع خيامهم وتطفئ نيرانهم وتفرق شملهم وجمعهم من غير ما قتال صرفاهم الله جل وعلا نعم إنها قدرة الله التي لا يقف أمامها قدرة ومن كان الله معه فمن عليه سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا ويوم حنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كسرتكم عدد ما شاء الله لم يجتمع للمسلمين عدد مثل ما يجتمعوا في حنين فلم تغني عنكم شيئا القضية, القضية مش بالعدد القضية مش بالعدد القضية مش بالعدد هذه الأسباب لكن مسبب الأسباب فرب العالمين سبحانه وتعالى هل أغمت عن الياباني تقنياتهم وتكنولوجياتهم مفاعل فوقشيما هذا المفاعل بامر الله يعمل وبامر الله يسقط حفيلة هزة ارضية هزة ارضية من الذي امر الارض ان تهتز ان الله رب العالمين من يقدر على ذلك الا الله ارضية. فوانيا. فوانيا. قرى تبات. بيوت لا يبقى لها اثر. تزماني حطير. ترتفع الاموال عشرة امتار. لتغرق العبارات. وناطحات الصحابة. ثم يتسرب الاشعاع من نفاور فوكوشيما. ليرتفع عدد القتلى الى اشرين الف قطير ومئات الآلاف من الجرح والمصارين وعشرات الآلاف من المفقودين وملايين من المشردين هزة عرضية لم تكمل بضع ثواني بالرب البنية جل وعلا حصائد القتلى إنها نتائج معارك وليست معركة في يوم أو أيام أو شهر أو شعور وإنما نتائج معارك طويلة تحدث في هزة أرضية لا تتجاوز مضع ثواني وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للمشر أحبتي في الله هذا هو الله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والثماوات مطويات بأمينه ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تعوا كيف خلق الله سبع ثماوات طباقا الله أكبر الله اكبر انه الله العظيم رب العالمين جل جلاله ويوم حنين اذا اعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا لا بالكثرة ولا بالعدر ولا بالغدة ولا بالعتاد ولا بالتقنية ولا بناطحات السحاب ولا بالمفاعلات النووية ولا بالقنابل الجرثومية ولا بالأسلحة التقليدية وغير التقليدية ولكن ربك رب البنية بيده كل شيء سبحانه وتعالى ويوم حمين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم شيء في القلب بسيط عجب لم نغلب اليوم من قلة أيها لم تغلبوا من قلة لكن ستغلبون من شيء آخر من ترك الله لكم إذ أعجبتكم شيء في القلب بسيط فلم تغني عنكم شيئا يا من تخوفوننا بالغرب ويا من تخوفوننا بالشرط ويا من تخوفوننا باسرائيل ومما تملك من رؤوس نوالية الذي جعل فيها هذه الخاصية ينفعها رب البرية جل وعلا وقت ما يشاء تلقى ولا تعمل تطلق ولا تؤثر يسحب منها خاصيتها الذي صحب خاصية الإذراق من الماء لنوح عليه السلام الأموات يقول نجاة نوح بالأموات الموت ينتي الله به نوح الطائع ويهلك به ابن نوح العاصل كاف هو نفس الموت فدعا ربه أني مغلوم فانتصر ففتحنا أبواب السماء انتصر بإيه وما يعلم جنه ربك إلا هو بالاموات بالتصنان نعم ففتحنا ارواب الثماء بماء منهمة وفترنا الارضعون فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح وبصر النداف بالاغراق النداف بالماء المادي مصنبنا يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين قال فآوي الى جبل يا نفتين جبل ايه الجبل ده ملك ربنا والماء ده ملك ربنا وانت عبد لله ترسين يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين قال ساوي الى جبل يعصمني من الماء تفكيرك غلط ما حسبتهاش صح قال لا عاصما اليوم من امر الله الا ما رحمني وحال بينهما الموت الموت اللي ربنا نجا نوح هو الموت اللي ربنا اغرق فيه مين ابن نوع. وحان بينهما الموج فكان من المغرقين وكان نوح من الناجين ولما أراد ربك السماء سماؤه والأرض أرضه والعبد عبده والملك ملكه والماء ماءه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وقيل يا أرضه لعي ما أجل ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين هو الماء اللي ربنا أغرق به ابن نوح هو الماء اللي ربنا نجى به نوح ومن معه عشان تعرف بس القضية مش قضية أسباب قضية مصب بالأسباب جل وعلا الذي صحب خاصية الإخراق من النار قلنا يا نار كوني بردا لا البرد ممكن يؤذيه وسلاما الله اكبر مش برد بس بردا وسلاما على ابراهيم الله اكبر يلقى له ابراهيم عليه السلام تؤجج النار اربعين يوم يجمع لها حطب كثير حتى ما يستطيع احد ان يقترب من النيران طب كيف يحصل إبراهيم إلى النار فيذكر لهم رجل فارسي في المنجنين نفس فكرة النبلة أو فكرة المدفع الآن فيوضع إبراهيم بعد أن يوثق بالحبال يوضع في المنجنين ويرمى به وهو في الهواء يأتي إليه جبريل كما ورد وإن كان فيه نظر فيقول له يا إبراهيم هل لك إلي حاجة فيقول أما إليك فلا لأنك خلق من خلق الله وأما إلى الله فنعم حسبي الله ونعم الوكيل كلمة قالها إبراهيم جين ألقي في النار ينزل إبراهيم عليه السلام إلى النار فتأكل النار وثاقة لأنه يا نار كن بردا وسلاما على مين على إبراهيم مش على حية تانية فتكون بردا وسلاما على إبراهيم فيجد البرد والسلام فيقف يصلي وسط النيران لله جل وعلا خاصية الإحراق نهبت يخوفونك بالنار يسحب الله منها خاصية الإحراق الشمس مأمورة يوشع بن نون كان يقاتل اعداء الله وكادت الشمس ان تغرب ولو اروت قبل ان يتم النص سيعيد المشركون ترتيب صفوفهم فيتوته يوشع بن نون عليه السلام الى الشمس ويقول لها هي توالشمس انت مأمور وانا مأمور فامسكي حتى يفتح الله علينا فتأتي الاواني من رب البرية جل وعلا الى الشمس ان اطيع يوشع النيلون فتنحبس تنحبس الشمس لا تغرب لانها من خلق الله ومن في ملك الله الله عز وجل ينادي عن السماوات والارض ايطيها طوعا او كرها فتكون الاجابة قاطعة اتينا قائعين بس yes. موضوع منتهت ولذلك احترسي حتى يفتح الله علينا تأتيها على الأوامر من الله شل وعلا أن اسمعي وأطيعي ليشعر منهم فتنحبس حتى يفتح الله عليهم القرن ملك الله فلماذا يخوفوننا بالشخ والغرب ولماذا يخوفوننا من الرؤوس النووية ومن الثواريخ العاملة للطباك والله لو اراد الله ان ينتل مفعولها لفعل ومن شك في ذلك فقد كفر ان الله على كل شيء قدير ربنا سبحانه وتعالى بيده مقالب كل شيء هو القادر ان يسحب تلك الخاصية وان لا تعمل هذه المنظومة التي ظنوا انهم سيطروا بها على الارض حتى اذا اخذت بالارض زخرفها والثينة وظن اهلها انهم قادرون عليها فتهى امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنب الأمس. الله اكبر طوينانا اياك ان تطرف واعلم ان معك ملك الملوك جل وعلا فالسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى كل شيء بيده وكل شيء تحت سلطانه وقهره فلا يعمل شيء إلا بإذنه ولا يكون في الكون إلا شيء بأمره فإياك أن تضعف إياك أن تذل إياك أن تهون كنتم مؤمنين نصرك وتمكينك وعزتك لا تقوم إلا بإيمان بالله جل وعلا سلم الله لا تتبدل لا تحد أحد لا تجامل أحد نعم كل الكون ملكه فقلت استغذروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم درارة. يا من تخوصوننا بشح المياه والحرب على المياه واثيوبيا بنت السدود واسرائيل بتصنع في منابع النيل والحرب القادمة كل ذا لا يعينا. لا نحتاج الى سدوده ولا نحتاج الى مياهين. ولكن لو كنا مع الله جل وعلا يرسل السماء عليكم مدرارة. مش على اثير يا وعدين تجينا يرسل السماء عليكم مدرورة ويمددكم باموال وبنيين واجعل لكم جنات من جنة واحد واجعل لكم انهارا مش له بواحد خايفين من ايه خايفين ان المعونات تخطع خايفين ان المية تخبث خيثياً إن الثواريخ تعمل وأين رب البرية جل وعلا كن واثقاً بالله ومن كان الله معه فمن عليه أيها الأحبة في الله سمن الله لا تتبدل فكن مع الله يكون معك كل شيء كل شيء السماوات والأرض والجبال والمياه والنيران والأسلحة والتكنولوجيا كل ذلك سيكون معك اذا كنت مع الله جل وعلا اما اذا تردت الله تعالى وكلك الى نفسك وضعفك وكلك الى نفسك وضعفك فكن مع القوي العزيز الجبار المتين سبحانه فوالله لا يستطيع احد ان ينال منه فمن اتبع هدايه لا يضل ولا يشاء ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنك ونحشره يوم القيامه اعمه من استره عبد الله كان الله معه رزقه وامدته وامنه في بلده وجعل له الامن والامان الذي يفتقده كثير من الناس اليوم بسبب رعبهم عن الله جل وعلا اسأل الله جل وعلا ان يردنا الى دينه رد جميل اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم انه هو الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن فار على نهجه واستنى بسنته وقلت فآثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الأحبة في الله السنن التي لا تتبدل كثيرة جدا ولو أخذنا نتكلم فيها لحتاجنا إلى خطب ومحاضرات ولكن اللذيب بالإشارة يفهموا فعلم وفقاً الله وإياك أن سنن الله لا تتغير ولا تحاذي أحداً ولا تجامل أحداً ولو كان ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيوم أن أطاع الله أطاعه الكل شيء لأن الكون كونه والشرع شرعه فمن أطاع رب الشرع سخر له الكون احفظ الكلمتين دون من أطاع رب الشرع سخر له الكون ومن عصى رب الشرع عصاه كل شيء ووكل إلى نفسه فوكل إلى ضعف وقلة نسأل الله السلامة والعافية تباشير التغيير هذا هو العصر الثالث من عناصر خطبة اليوم أيها الأحبة في الله على الرغم الآلام والجراح التي تنزل والعقوبات التي تنزل إلا وأن الآمال كبيرة بإذن الله وبشريات التغيير إلى الأفضل كثيرة والحمد لله إن عودة الأمة إلى ربها واستشعارها معنى العز بهذا الدين والرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتفاف الناس حول علمائهم ووشدتهم واجتماعهم كل هذا مما يبشر بخير إن شاء الله فتباشير التغيير كثيرة وإن كانت هناك أخطاء كثيرة يجب معالجتها والوقف معها لكن أبشر وأمنوا فوالله لا يتمم الله هذا الأمر بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز الله بالإسلام وآله وذلا يزل الله بالشركة وآله فأمشروا وأملوا فإن نور الله سيتم وراية الله سترفع وكتاب الله سيحكم وستعود الأمة إلى ربها إن شاء الله رب العالمين لكن تحتاج منا إلى بذل الجهد والجد والإخلاص والعمل بدين الله جل وعلا لذلك أنتقل سريعا إلى العنصر الرابع وهو أمور لا بد منها في هذه المرحلة مطلوب منك أشياء كثيرة جدا لكن فأدلك الآن على ثلاث أمور عض عليها بالنواجه ولعله إخواننا الدعاء والمشايف يذكرون لكم طائفة من ذلك لكن لو أردنا أن نتكلم عن كل شيء لم يتسع الوقت لكن ثلاثة أمور احفظها واجعلها نصب عينك في زمن التغيير امور لا بد منها الامر الاول اول الله تعالى واعتصموا بحمل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريسكم واصبروا ان الله مع الصابرين اذا اردتم ان تقوم للاسلام قائمة فلا بد من نفس الفرقة والخلاف والتوحد والاعتصام والاجتماع على رفع راية لا اله الا الله محمد رسول الله لقد اجتمع العلمانيون على رفع العلمانية وهو مذهب ارضي خبيث يعني فصل الدين عن الدولة ولقد اجتمع اهل الديمقراطية على نشر الديمقراطية وهو مذهب خبير معناه ان يحكم الشعب نفسه ولا حكم لله جل وعلا ان الحكم الا لله ولقد اجتمعت اللبرالية على اطلاق الحريات للانفات فلمانع ان يتزوج رجل برجل وان تتزوج امرأة بكلب اعزكم الله فكل حر في ما ولم يستحوا ان ينادوا بالليبرالية وظرأ ناس من بني جلدتنا أن الليبرالية معناها إطلاق الحريات فإذا كان فيها إطلاق الحريات للمسلمين قاموا وقعدوا لما صوت الناس من أجل بقاء المادة الثانية للدستور وكانت الأغلبية التي ينادون بها تصوت لشرح الله ودين الله الذين خرجوا ما خرجوا للتصويت على الدستور ولا التعديلات الدستورية خرج خرجوا ليقولوا أنه لابد أن يبقى الإسلام حاكما ولكنهم سرعان ما تبرؤوا من قواعدهم ومن ديمقراطياتهم ومن لبرالياتهم ومن علمانياتهم ومن مدنياتهم وجاء وذهبوا ليقولوا إن المسلمين قد استغلوا المساجد لدفع الناس إلى التصويت بنعم على التعديلات الدستورية عجب وأنتم ما استغللتم الكنائس وأنتم ما استغللتم أبواق الإعلام لتحشدوا الحشوط لتصوتوا بلاه أمام الإسلام اقبلوا النتيجة اقبلوا الدين القراطية اقبلوا ولكن أحرام على بلديه الدوحو حلال على الطير من كل جنس? حلال عليكم حرام علينا? انتم تقولون ديمقراطية بالاستشياء? تقولون علمانية بالاستشياء? تقولون لبرالية بالاستشياء? ثم اذا قلنا اسلامية قلتم متعصبون? اي مكيال ذلك? واي ملزان ذلك? لكنها موازين زمن التغيير نسأل الله العافية أحباة في الله لم يكون للإسلام قول وكلمة إلا باجتماعكم ووشبتكم وتمسككم وإياكم في التفريق في ثوابتكم ولست معنا أنني أطالب من هنا من على هذا المنبر للاجتماع والوشبة أنني أطالب بتمنيع القضايا وتبديع الثوابت والعقائد وتمييع الثوابت الشرعية لا. لابد ان تبقى الثوابت كما هي. لابد ان تبقى العقائد كما هي. لا ينرأ لأحد ان ينال من ثوابتنا ومن عقائدنا. لان ثوابتنا مستمدة من كتاب الله. العليم والخبير. الذي يعلم ما كان وما يكون. وهو ما هو كائن. وما لم يكن لو كان كيف يقول سبحانه وتعالى ثوابتنا مستودة من الكتاب مستمد من السنة مستمدة من الفهم الصحيح لصرف الأمة ولذلك لا يمكن أن نفرق في ثوابتنا يوما وليس معنى أن نقول نجتمع وأن نتوحد أننا نضيع الثوابت ومن ثم نتنافل تنازلات تل وتنازلات تل وتنازلات من أجل ماذا؟ الذي يتنازل الزليل الذي يتنازل الطائر الذي يتنازل الدول وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين معكم رب البنية جل وعلا فلما نعطي الدنيا في ديننا لما نعطي الدنيا في ديننا إذن لماذا هو إذا الخطام المتهافت وهذه الدولوماسية الشديدة الكل لا يستشكم الدولماثية في رفع شعاراته العلمانية او الارضية ونحن نخاف ان نتكلم بثوابتنا نقول لك بلاش المسائل جيد الوقتي تفرق تفرق الامة نحن نريد ان نجنع الامة نعم نريد ان نجنع الامة نريد ان نوحد الامة لكن نوحدها على قانون السماء على كتاب الله وعلى صنة رسول الله فوابط لا ان نال منها ولا ان نغير عليها ولا ان نضع فامانها معك الله فلماذا تدل لماذا تقل لماذا تعطي الدمية في دينك الحبيب تذكر دائما قول الله جل وعلا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين إذن نعتصر نتوحد نتجمع لا نفترح لا نتنازع ولكن لا نغير على الثواد لا نفرط في العقائد لا نشعر بالضعف والذلة والهون والقلة ولكن بد أن تعلم أنك العزيز وأنتم الأعلون إن كنتم يبنون المثالة الثانية التي لابد منها في زمن التغيير بعد الاعتصار بحبل الله تعالى الهمة شباه الهمة في نشر دعوة الله جل وعلا اياك وضعف الهمة والخوام لا تكن عزك الله واجرمك كالمثل الذي ضربه ابن الجوز في صيد الخاط ابن الجوز بيقول جاء الكلب يوما الى سيد السباع الى الاسد فقال له يا سيد السباع غير اسمي فانه قريح يعيرني الناس به كل محد يتكلم يقول كلب ابن كلب كلب يعيرونني به انا خلاص ما عندش مستحمل الاسم ده شوف لي اسم تاني فقال له الاسد انت خسيس ولا يصلح لك الا هذا الاسم فقال له الكلب جربني قال ما اعلم بك من نفسي قال جربني قال فأعطاه قطعة لحم وقال لي إن أمسك وقال له إن أمسكت هذه إلى المساء وجئتني بها غيرت اسمك فأخذ الكلب قطعة اللحم وانصر وأخذ يشتهيها وينظر إليها ثم يصبر نفسه ويقول اسبر ساعة ويتغير اسمك الذي يعيرك الناس به ثم بعد قليل ينظر إلى قطعة اللحم ويشتهيها ويقول مسي اصبر اصبر تحامل عما قليل مغير اسمك وتمتي هذه المعساة ثم نظر مرة إلى قطعة اللحم واشتهيها جدا فقال في نفسه وما الكلب إلا اسم حسن فأكلها وانصرف فمق اسمه الكلب وسيظل اسمه الكلب أسوأ مثل في القرآن ساء مثلا الله عز وجل قال فمثاله كمثل الكل ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ثم قال ربنا ساء مثلا القول اسوأ مثل في القرآن مثل الكل للاسف كثير مننا لا يصبر عن الشهوات ولا عن المحرمات ولا على النظر الى عورات ولا الى الضعف ولا الى خار ليست عنده هنة لنفرة دين الله جل وعلا والعمل لدين الله اتظن اخي الحبيب ان العمل لدين الله ان تغطب خطر على المنبر او تبقي موعظة هذا اضيئ اوار العمل لدين الله جل وعلا هذا بضيئ عندك وبروحك الاسلام انتشر في بلاد افريقيا ولا في شرق اسيا بخطر الرنانة ولا بمواعد مؤثرة ولا بمحضرات متقنة ولكن انتشر بالاخلاق الفاضلة عن طريق التجار المعاملات الشرعية الاسلامية ان تكون انسان على قدر المسؤولية تخدم دين الله جل وعلا حتى اعزك الله ولو كنت كناسا في الشارع تخدم دين الله جل وعلا تخدم دين الله في مدرسك في مدرستك تخدم دين الله في مصدعك تخدم دين الله في ادارتك تخدم دين الله في مدرستك تخدم دين الله في كل مكان انت في السياره وانت راكب تخدم دين الله جل وعلا. العمل لدين الله مسؤوليه الجميع ليس رساله تجمع مسؤوليه الدعاه والخطباء والعلماء ولكن مسؤوليه الجميع يتظن لا انك لانك عاصي او مفرط انك لا تستطيع ان تخدم الله جل وعلا. أبو نحجم الثاقف وكلكم يعرف خصته شارب الخمر الذي حبثه سعد ابن أبي أقاس ما رضي لنفسه أن يرى الله تعالى يحتاج إليه ويظل هو في الحجس بسبب معصيته خرج واستأذن وقاتل حتى رفع دين الله جل وعلا حتى وإن كنت عاصي فأنا عاصي مثلك وكل نزو خطأ لكن دين الله لا على طائفة انت في موقعك. ايا كان موقعك. تستطيع ان من دين هوي جلو وعلا. لكن نريد الهم يا شباب. نريد العمل لدين الله. هي رسولية الجميع. وقرين الانتماء اليه. اذا كنت حقا منتسب الى هذا الدين. لماذا لا تعمل له? الجميع يعمل ليل ونهار من اجل عقائد فاسدة. مليارات الدولارات. تصرف من اجل تشيع المنطقة. ومن اجل نشر الفك بذكر الشيعي في منطقة الخليج وفي مليارات الدولارات انت اذا قدمت لدين الله فالنفسك هذا السؤال ماذا تستطيع ان تقدم لدين الله جل وعلا فليكن عندك همة للعمل لدين الله تعالى ونصرة الحق والوقف ضد الظلم وفي رواية التوشيد خفاقة عالية ولو كان ذلك بالتكفير الثواد المسلمين او حضور شلق العلم او التواجد في الخدمات العامة المهم ان تخدم دين الله تعالى اذا المسألة الاولى الامر التي رمض منها الاجتماع والوحدة مع عدم التفيد في الثوابط العقائق الثاني الهمة في خدمة دين الله تعالى وان العمل لدين الله مسؤولية الجميع الامر الثالث الالتفاف حول العلماء والدعاة المخلصين ولو واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين اذنبقونه منهم ردوا الامر الى الله الى رسول الله الى العلماء العاملين الى التعاة المخلصين انتظروا يا, يا شباب حول علمائكم حول علماء الامة الله الله في علمائكم اياكم ان تنتقسوهم او تنالوا منهم فاعلم وثقني الله وياك لمرضاته وجعلني وياك ممن يخشاه ويرتقيه حق تقاته ان لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في هدك أستار منتقصي ومن أطلق لسانه في العلماء بالسل بناه الله قبل موته بموت القلب فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذار أليم التفر حول علمائكم واسمعوا لما يقولون واجتمعوا على قرنهم الله الله في الشجود عن الجماعة الله الله في الفرقة وترك الجماعة فإن الله تعالى مع الجماعة وإن الذئب يأكل من الغنم القاسية فكن في فسطات أهل الحق وكن في فسطات التوحيد وكن, وكن في فسطات أهل السنة وكن في فسطات العلماء ان النتات معقودة بهم اسال الله جل وعلا ان يجمعنا على صاعته وان يردنا الى دينه ردا جميلا اللهم ردنا الى دينك ردا جميلا اللهم ردنا الى دينك ردا جميلا اللهم اغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب اللهم اغفر لنا الذنوب لنا العيوب اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شوارنا ولي علينا من يحكمنا بكتابك ويقودنا بشريعتك وانشر فينا سنه نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم علمنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا سنابه اللهم ارفع المشنه والبلاء عن اخواننا في ليبيا وعن اخواننا في اليمن وعن اخواننا في سوريا وعن اخواننا في كل بلد يرفع فيه اسمك يا رب العالمين اللهم ارفع عنهم البلاء واحكم دماءهم يا رب العالمين اللهم احكم دماءهم اللهم فرش كربنا وكربهم وازل همنا وهمهم وولي علينا وعليهم الصالحين ول علينا وعليهم من يقودنا بكتابك ويحكم فينا شريعتك وانشر فينا سنة نبيك اللهم استعملنا في طاعتك واجعلنا خداما لدينك اللهم استعملنا في طاعتك واجعلنا خداما لدينك وشريعتك أقول ما تسمعون وأستغفرونكم الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك